ما هي فايروس يعني في التيتس طبعا ال تي امم يعني دي للفايروس يعني فايروس هو طبعا فيه بروبراشن وطبعا دي بروبراشن مش حكي على الفايروس ديدا روبيلا ممبر تشيغونغ عليها حاجه طالوعه دي ولا ايه فيتينا تمام عندنا الفوليو مايلايت هيبقى ده شاشه احد الفايروس انفيكشن اللي انا عاملها معانا برده ايه كلمه اما بقى يعني بقى عن التايد فيفر البكتيريا امينجايتس والينجوانجالايتس فايروس والبكتيريا وبعد كده يبقى نتكلم عن ممكن ناخد حاجه عن بتا ده وبأحيراً يباكد من هنا عن, عن إليمينايزيشن ويقول لأ فقعاً ما يبقى يعني بابراحلتك شوية بلايك الكلام دي ان الأفخار بس بين الأورجانيزم يعني انا هنفضت عن شكوره كده الأول انا هنفضت الوقترنة ليه لان هناك حاجات اعطل تفسد فالأفضل انك تتقرن بها كده كده تتأخذ الموضوع على بعضها يعني مثلا الأورجانيزم التاعي ميت ميروبيول ميت ايه؟ روبيولا بيضا اما الروبيلا اسمه كده اسم روبيلا بيضا هو دابع عمي جير ايه؟ ميزا المانس الورجانيزم اسم مقرنين بيضا <مين>. والشيكن بوكت اسمه ايه؟ زوزدار بيضا او باريسللا بيضا الحاجة الثانية هي الانكيفيشن فيه عميزي طب دي شبه الرابعه روبين والمام بيقول لي كده بتبقى 3.2 ده انفاينت 3 تمام اما النيدل من نوع الاهوان هي اللي عنها الانفكتنج يعني ايه كلمه انفكتنج دي اللي حوالي بتيجي في الامتحان تقي حدد لك انفيكشن واحد او اثنين يبقى قايل لك ايه, ايه؟ او تعاد لك كومباير قارن بين اثنين ما بينهم لك فرق ما بين في البروتيه الفرق ما بقول لك الاورجانيل اللي فيه التكتيفيتي لك ان التكتيفيتي الكبير بتاع الكيشن مرتبطه بالغشاء مرتبطه, بالريش مرتبطة بالريش يعني معاه بيبقى تقريبا 4 ايام مع فيها الغشاء وخمس ايام معدي بعد الغشاء يبقى طب بروبيلا يزيدها معضية 7 أيام أبن وخبت ميان تمام؟ طب المام المام بيتيجي اليوم هنا المام الوحيدة في الاربعة اللي عندك عم الظبورة دي اللي مستيهاش في عاش ما فيها ايه؟ مش منطبطة بقى للإنسكتيفيك مش منطبطة في العاشة منطبطة بقى روطيت وبالتالي هي اليوم أبن ما يحصل السويني؟ الحمال السويني يغسلت له تقريباً بيعمل نعم طب لتشيكين بوثي تشيكين بوثي قالت لتشيكين بوثي بيجي يومًا تمام؟ نهور الراش والحدي تقريباً سبعة أيامة ان احنا نقول ان البيت كلها تفع براءة السلطة كلها اللي موجودة لما نشوف ايه؟ تبقى أبرك. يبقى نقول تاشي أورجانازم روبيولا، روبيلا، فارامي البيشال بيولوجيك حوالي <تصفح> لكن الروبيولا اللي هي دي بتاع ال 20 اكتر شويه الانفكتيبيتي 4 ايام بعد بعد الراش 7 ايام بعد 5 بعد الراش الممم بتبقى يو قبل ظهور الفيروتيك بعد ال يو اللي ما هنشوف لان احنا عندنا كل المم بياخد التايبريجان واشكر تايبريجان طبعا الفيروتيك دي بتاخد بتاخد الفيروتيك يا حاج اه يوم نصعه بالتالي في يوم اوبره واحنا بنقول ايه حجم البيت الكلي بتاعي ايه كتبك يعني صوليدي. يعني يعني انا مثلا عندي يجيله مره حاجه من الحاجات ايه ما تجيش مرتين هي البروجرو الشيء ندفل الرغم داما انها طبعا ما يعنيه انكيبيشن انكيبيشن انكيبيشن هي الفترة اللي بيأخدها الوريجينات عشان يحضر نفسه قبل ما يقدر يأعرض اما الانكيبيشن هي مخصوص ديها الفترة اللي يبقى عيان ديها انتجيش واضحة الفترة ان لو عياني ال اللي حقايا معرضين ان هما يختلوهم عدد دي معنى كلمة الانكيبيشن شرط يبقى اللي حواليه او شرط يبقى ايدوليت كده فكره عشان اللي حواليه ما يتفجرش ولو كان فيه حد حواليه الفكره دي قلنا ان احنا عاملينها منطقه وبيجري عليهم التريم فيكسيشن الكلام اللي احنا بنقول ده هو بيحصل على ايه المنطقه ماشي الحاجه الثانيه هي الهدرومه اكلينيكال فكتشر يعني احنا حاجه اسمها الهدرومه نبدا واحده واحده كفا على اليمين تمام ايه نتكلم عن ايه دي البروتوكول الهدرومه بتاعته مش كده البرضه بتاعه بتاخد من كام 4 ايام لحد 5 و 3 4 ايام ده طبيعي ده طبيعي دي بس تمام حاجات محطوطه في كف اثنين كف مميزه أو، يعني رانغوريه حاجه تالت بيبقى معاها قطره الكوتبوبيا عشان كده يعني انت على طول على طول على حاجه اللي برضه بيرتب اطباق اللي برضه اللي برضه بترتب الجرار يبقى كويس कब احط معايا كويس كتر طاقه كويس عندنا في الامتحان لاطقنا عنده عيش في البيت وتركبها نشوف وداي معاها مثلا رمضان ودايون بيجنثي فقدت ده غير الكونتكت بايتس هو معرض ايضا للكومليكيشن اللي في التريتمنت هنجيب له بايتال ايه وهنغطي عينيه هنشيل التينشر يبقى ده حاجه المميزه الخاصه بيه اللي فيها علاقه بالاي فيه علاقه بالايه بالاي خليكم فاكرين الاي على مستوى الهيدروميك كيرن ويبقى في على مستوى الكومليكيشن كيراتايت كورنيال الموضوع كله مربوط بالفاكتمن اي ديسفورماتريشن فاكتمن وبالتالي بيحصل اوتيربيلي في عشان كده نجيب الحاجات اللي بتسبب عشان ممكن يحصل منها باين تيجي في افكتريشن كورنيال اكتر في الاخر ايه تمام ده واحد اتنين الرش لما نيجي بقى نتكلم هجمع في النهايه ان شاء الله بعد كده هي هي لما اجي سؤال فيبر مودريشن تقول علاقة الراش نعطي بالنيتر فمثلا الراش بتاعك بالنيتر ده اذا قطر بالكيبر الناس تقولوا في, في اليوم الرابع أو الثامن من الكيبر يعني بعد ثلاث يام يام يبر الرابع حصل الراش هرر في يام يبر الثامن حصل حاجة تلين. ان هذا الراش ما نجي تتكلم بها عن الراش الراش ده هارعا بحيث من كلمة دي دي كلمة اناناتما ودي كلمه معناها الدسمه ودي كلمه تانيه طبعا رش ودي كلمه اسمها ايروبشن اناناتما بيستخدموا عادي يعني عشان ممكن يوصفوا الاثنين لكن المصطلح الباثولوجيكال تيرم ادابت هو انك تقول اجدامه او انك تقول ايه نه <تصفيق> لكن كلمه اراكشن دي كلمه يعني مش مش باثولوجيكال تيرم على الراش عموما توقف من التيل او النيوتور ايه ميمبرين لما اقول لك هنا الوقت في اراكشن انا الـ لما اقول كلمه راش يبقى انا طيب، هل في المنزل؟ مو... في إدانس المؤهد قائل في المنزل؟ إيه منزل مبعا في المنزل؟ كوبليكس فوكس، هي سمعت عاما. وديه حاجة يعني انا هنالطار وكل أرجناز من دول حاجة هي منورة. الباكب نومونيك جالا تكيو. فالباكب نومونيك هنا في المنزل دي مين. كوبليكس فوكس. كوبليكس فوك عبرها حاجة لديك على سيمة وبتبقى يعني تقريباً بما قبل الراشد بيو ولا جميل وممكن تعودها بردو هي كمان يوم ولا جميل فكثير من الناس من يمتش بان من الناس يعني انت يعني هو أصلاً اللي أجيب العيان جاري على المنتشبهات أو على العياتها هي الراشد فممكن يكون الكوككس بوكس هو عملت قبلها أو اختفى بشيء بسيطة بعدها ممكن ما فيه ما فيه هي تبقى بين الكوككس بوكس, بوكس تبقى موجودة في الشيكة من الجهوة وقفت الدمولر في وقفت الد عليه حاجة في المنصف كده جريش كفورك. كمان؟ ليه سيجنفيكانت بتاعها يحاجة بحروق رومونيك تو ايه؟ بحروق رومونيك انا حاولت الورق جانينة. مش نهالة جانينة. انا حاولت افعل لي الموضوع قريب شوية من الورق بتاعك. حضر الارقام بسم الله لوها من الورق بتاعك. اه تحتنا بلو. الناس اللي جاي احنا نقول اي اورجناس. نتكلم عليه من ساحات. هتقول اورجناس. الناس. الناس. الناس اللي جاي احنا نقول اي اورجناس. وبعدين نتكلم لو دي اناس ما. ثم باتتكتكتكتكلم عن مين. عن الانسان. السؤال بقى. بلاش هنا موقفاتك؟ انا اقول لك الناس بعد كم يوم من ديبر. اربع دلاث اربع سيئة. يوم الرابع او اليوم المتش. حاجة ثانية. ان بلاش موقفاتك؟ ان هو مات فيه ارشبكم الجديدة الفرق من المدى الباقي اللي قالتو وبلا كده لزاي بات. دي هي الحاجة بات حجات جلد بنبياش عليا بثلونها وملمزها مضايقة. يعني لو دي حاجة على خطة جلد لمعداش.lek,ليونها الضايقة أو ملمزها مضايقة أنها ماذا هي ميان المكيوزâ Ohgibyardو باتنها cards and it's mikä. اشخ see 9 flat Geoff Ros and Hercardanness and it's자 way to lord. لكيض theories I put head on but perchicel ومثيول لو كيبرت ما فيه يشمل بأيه؟ والمثيول ايه؟ احنا عندنا بقى نقول الراش بتاع النيدن نكيلو بأكيبا تيه عاجات التبع على الططح و تيه حاجات فى ايه؟ عاية حاجة ثانية لان المهم جدا في الراش ألقص بالكيبر والمهم جدا في الراش تقول نكيلو بأكيبا او على بأكيبا بأكيبا لما المثال ذا تقول ده من الاول دين وبعد ديه التشار في خلال دين لان بصوا احنا ما بنترش ن الراش بقى انت عارف اليو ار كان يو طب انا كان كان يو طب انا بحفظ ايه فقوم يا جماعه فاحنا بنقوم الراش بتاع بتاع بيجي في ال اف كيو بتاع اللي انت بيبدا بيهايند ذا تمام بيبدا في النك في البلكشر اريا ممكن في تمام تحت في الاجله في النك تريد عشان عامل ايه في الحته دي اللي هي على الجبهه هاينت ياخد الف ياخد البنتشن غاليه وينتشر في الجلد بالكامل تمام في خلال 3 ايام وبعدين يفيد في خلال 3 ايام هو تقريبا بياخد على بعضه 6 ايام شويه بس الراش ده لما بيتيه ياخد ما فيه حاجه اه بيكتم معاه شويه هلوفر مكان الراش بيقشر بيعمل حاجه زي قشر الرطب التاني براني عايش الكلمه دي انا انت تكتبها في 1000 مره في مذكراتك وانت بتوروها اسمها براني يعني براني ال ال ال على الراجل هو براني في كوميشن يعني التريشن كده ال الرش ده بيقشر من الحيطه بتاعت ايام ويعمل حاجه هي اشتراط اقولك الثلاثه يبقى انا بقولك النيزل بتقعد 6 ايام الرش بتاعها بعد ايام يندشر هو جه اندشر في 3 ايام قبل ما تبقى 2 ايام لما عن الجيرنا دي هم نفس الكلام بالضبط، تجرش الشبه بالضبط، وهي الجرمان بيضاً بالتفكرة المؤلمانية عشي انتعني انتعني الدور هو كل عمر ربي هم ثلاثيات من يومين كان ثلاثيات مش ثلاثيات، انتجاره هي بل ايه؟ كم واحد، كان انا رحضت لكي؟ ثلاث بروترومة، إناسما، إكسانس دي كلاني كالفكتشة؟ بروترومة، إناسما، تأثير إكسانس البروترومة هي تميز بالكيبر والكامسي لأ كرايتك روجليك بوك وبعدين اناتما قلنا, قلنا ايه روجليك بوك وبعدين قلنا جدا هتبقى ايه جدا مميزات اللي هي توك اوف اليوم بعده اه طب اربع ايام هي توك اليوم الرابع او الخامس حاجه ثاني دي مكانها فين بيهايند ذا نكتشر ايرور بين ونه والنكشر ثم بعد كده ايه بتنتشر بتنتشر في خلال كام يوم ثلاثه هي تقوم كلها على اربعه كام يوم ست تعال نبص كده على جيرم ميزل قدامها ونفعر بما بينين حاجاتها هل كل الروم بتاع الجيرمى ميزل ازاي اولا لا الكلوروما دي من بتاعتها مياه بجريد إيه؟, ايه طيب هل في جوكليك سبوك؟ لا مفيش في الكلوروما هنا شوفر مفيش جوكليك سبوك طيب اخذها بالرش هي تقريبا بتظهر بعد يوم اثنين من الفيبر حمان؟ الحاجة الثانية ان هل بتظهر في نفس المكان اه تقريبا بتظهر في نفس المكان طيب انتش الكنت جاب انتش كام 1 طب 3 دي حتى هما بيدفعوا الشير ماجير بتاع بكام 3 دي متر يعني ايه 3 دي متر يعني مش المتر في جاب وانا قلت لك ان الرش ده هيحصل مش كده يعني هيقشر يعني برين كوميشن لكن ده ما فيش فيه برين تحت في برين ديس تمام الحاجه البكتيرومونيك اللي فيفير هي كوكيكوز. طب ايه الحاجه البكتيرومونيك ما هوش لحد دلوقتي حاجه بكتيرومونيك للربيله لا الحاجه البكتيرومونيك للربيله هي لفتوي يعني ايه لفتوي حضرتك بيبقى فيه هي بادينوباس حاجه البكتيرومونيك للربيله لكنه بيبقى فيه طب اوكتيتال بالذات بري اوريجينال او بوست حتى من ضد دياجنوز فوكلابسيتات دي فنلوقف نحط البيرال انفشن وعلى رأسهم وأمهم الروبيلة على الأطبار انها بتعمل سويلي بالحيدة دي كده فنك من وردها ماشي الكلام؟ طيب ايه؟ جاء في الانتحان الوقت نتكلم عن البيرال انفشن ونتكلم عن ايه البيرال انفشن؟ انا وفينا اربعة وفنانات كده هنتكلم عليه سلبي تمام؟ هو الانفشن نحتاج شرط فانت اي حد بيحاول يعلمهم من بعض فاحنا بنقول انت ممكن تكتب التلاته كده جنب بعضهم اورجانيك في بيشافيرت فيفت فيفت ده كده, كده, كده اول حاجه واخده على فكره ان احسن حاجه في الديكشن انك تقرا الموضوع وبعدين لما انت تكون مخطط انت الجدول وكنت حاطه قدام عينك مش اول ما تيجي تذاكر تذاكر ايه التذاكر جاي كلها يعني حتى وانا بشرح انا ما بقومش انا رتبت التلاته دول عشان عقلي مش عقلي انا روبيول الروبيله روبيول الامم باراميتو بايت الجيجنبو باريت تمام الانكيشن دي كل اللي هو بوينت 3 ما عدا النيدل بوينت اي يعني بتكتبي دي حاجات ليها علاقه بالباش ما عدا المرضه علاقه بالباروفايا ابدوا بعد النيدل بعد انتهاء اربع ايام ايام في الروملا خمس ايام بعده المرض يوم 10 يوض مكتبع في اليتشيكوينبوك المهومة جمعة وعليما دعنا نتكلم عن حاجة حاجة بها قلنا كله بيهد دوق صورة تنيري مانا؟ حاجة ثانية هي التلينيكا البرينزيزيج وقلتنا لو حاجة هي هراش يبقى لي بانتي بروتروبا وفي ناس ماهو مش لازم كله وفي اجزام بالميسل تقول له البروتروبا كانت تنريبا تعود لها ثلاث اربع سياب فيها فيبر والسهال بتاعتنا للتوف والقرائزة في مهمة وقلنا الكونشان في بايزل من الاي مهان وقلنا الانسما كونكس ودي بقعة حمرة في رفتها أو في نصوها حاجة إيجريش أو حاجة إيجريش في بيضر دي بقوض الدمولر فيه دي الحاجة اللي بطوك نوموني من النيزل ايه دانسما؟ على ربع خانية يوم من الفيفر تمام؟ بقى كده قلنا لنه بتظهر في الأفضل ممكن في البيتونيه behind the hip the flexor is groin muscle ثلاث ايام بينها في الاشقر بتاعها ده الاشقر طب النيبال الجيرم مش ده مستعجله اكتر الفتره بتاعتها اطول اكتر عشان اتش درايفر معين ثلاثه من الباليميتال طبعا احنا في ايام ماديه احنا اتفقنا ان الكوردروما اكتر الفايبر بتبقى مايل بريك فيبر مفيش كوفلك بود لكن فكره ولكن بتكتشف على بعضها كده نيت وما فيش ديسكوبيشن بقى عندي حاجه ثانيه بقى البوجنوميك اللي هي ايه الليفه اللي نوبك دي في النت الفايروس اللي في نوبك بتاعي لو قلت عن الانتجريشن كل الفايروس انتجريشن برايك نعمل ايه الانتجريشن ده ايه ازاي بقى ازاي اولا كل انت لو عملت له سي من الترتيب من حاجات لبعض الحاجات ولكن القاعده الاساسيه في الفايرال انفكشن انك لو عملت لي ال تي دي انتهي انتهي ليكوبينيا ودرلنت في السايتوبلازم المعلومه دي ما توقعتش ليكوبينيا ودرلنت في ولكن اي فايرال انفكشن هو عقبه للستكن من سمعت الكلام ده يبقى لو حصلت بكتيريا انفكشن العيان هتيجي له البروتين او ليكوبتايدز معاه البروتين يا جماعه الفايروس انفيكشن دايما بيتعالج فوسايت لكن التكتيل انفيكشن بيبقى اكثر مع ال تي بي نفس الكلام ده اكيد طيب انا عندي بقى بتكلم دلوقتي عن الفايروس انفيكشن اذا العيان ده جالي بيبقى فيه الكوبينيا وريلاكتيف نيو سايتوزس ولو حصل تكنج للتكتيل انفيكشن يبقى معايا يبقى معايا دول ان احنا ساعات بنعمل ديولوجي للفايروس يعني ديولوجي للفايروس يعني نجيب الانتي بودي بتاعه حاجه تماما ان انت ممكن حاجه فايرال ايجوري دي ايه ايوه انت قلت لك حاجه حاجات الثانيه ميكوبليت بتبقى بكتريال ايه لو عايز تفتكر اي اورجانزم ديستريكشن قولهم كده دي دي فايرال انجريشن وبكتيرولوجي هي لك ممكن طب تيجي نتكلم عن الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشن بتاعنا مهمة جيسة الكمبيغيشة بتاع الميتر في الجرمان ثم الصراف على الرقامة ولكن الميتر في الجرمان مهمة هو يلي احنا الموضوع الثلاثة على التبكيز سي اناس شف ثالث حاجة شايفة سي اناس شف شايف كفتل تمام اي ميزة سي انت مش هتلاقي واجهة في الارفاعة ظلتكو سي يعني الاربعه دول كلهم فيهم وهي بقى ايه اللي في البريت مضري انت فاكر بس الانفلايتس ده فيه منه حاجتين ايه منهم ايه ادي دا لو كانت فرح مباشره ليه حويه لو كان نيوتريل كومبلكس دي حاجه غريبه مميزه شويه البيبل بتلاقيها ايه طبقه الحاجات بتاعت الاورجانام هو انا قلت لك ان دي صولد ايميل ولكن في بعض الاحيان البوليدين ممكن يكون اكتر جريته في معنى ان البرجانم ايه يبقى دورمان ينام شويه وبعد ما 10 سنين فجاه يقوم يظهر حاجه في طاقه للاذا هي دي ديريت يعني بكل ماده هيديك 1000 حاجه تحفظها في ولكن ولكن لو ما حفظتش بتتهد بتديك احنا ايه يبقى جبت رودي تاني تاني طبعا تمام يبقى دي اول حاجه دي انال تاني حاجه اللمت كان طلعت اللمت النمويه النمويه الدم فيه نوع من الميه اسمه ميجايت ودي برده تعتبر من الحاجات اللي بتوز القديمه في حالات البيب يبقى نون الحاجه التالته جي اي دي في دي تاني فهي برين بلاك بلاك دميه هي عباره عن الجلايك تماثيس و جاكترونتريس تماثيس و ايه؟ و جاكترونتريس تعالى للآي وراغون مين جديد لدينا حاجة مميزة للبيتلز ايه؟ ايه دي كتب للآي؟ كيراتيس كورنيا تنصر بيسا من الهين بيسا من الهين ايه ممكن يحصل بيسا من الهين ايه بيسا من الهين ايه كمان؟ الدفل لا عرضة للمالي فيش هنريكسيا وغيره ونزلت في القطر ادي بيسا من الهين بعد اما يجي الفيروسات احنا مش قلنا اي دي قبل كده الاي دي في جرينا بريد فايروس فيكشن تعديل المايكر بايت نفسها يبقى فايرال بايت اللي انا واخده ان انت لو عندك اي كومليكيشن لو بتيك بي كذا اورجان اي اي في البرين نيجي طيب طب ده مو البرين مش البرين ده النيرفي طب هو النيرفي الفيروس دخل ماي دي حصل بياني ايه ممكن يحصل نمبر ممكن يحصل على مستوى البليت ديستركشن او ان هي اي تي مش ممكن تاخد حاجه ثاني اي اذا هل دي اي على اي انفكشن ولا اي بليت ديستركشن ممكن في اي مايلنج دكتريت برايت وممكن تكتب دي برايت تكتب كابيتال درايت فبفكر في بتكتب الاي تي بي ممكن تكتب الدي اي تي بصوا هنا في الميدل تمام ازاي هنا في الميدل الباشا من دي حاجات اللي وتبقى في الـ. في حاجات مميزه لكن الباقي اللي انا هقوله ده هقوله من ايه هقوله متكرر طيب دي كومبليكيشن هبقى يعني حته معينه لازم تكتب أي ايه افرقوا قولك discuss things let's think the differential of the secret of the other tools of material popular fresh طبعا ما قولناهوش هنجمعهم بعد جدا في الاخر بسكتبه google ايه other tools ايه of material of لو انا عاين اعلم عايني عايني كله فيه جميعا prevention وانت انا ما تنتهش لياه prevention ال prevention عبارة عايني مش كده انت عايني السيدنا عبارة يا اكتب بكتري بكتب عن طريق النيون كلوب انا بقى اي, أي فيكشن اقول لك ده كامل فيكشن تقول لي ايه اكتب وبس اكتب بكتري سيتس نيون كلوب طيب البكتري بتاع النيت البا هتعرف تاخد امتى يعني حاجه النيت البكتري بتاع الكونباستر الاول ولا بتاع الكونباستر يبقى قلنا الكونباستر فما تيجي تاخد امتى عندنا في با كان شهور وحالين دلوقتي بيتاخد بعد ايه عماله لهم كام بس يعني ممكن يدير وحده وممكن يدير على الايه ام ام ايه؟, <تكلم> إيه؟ السؤال بقى طب جاي واحد عنده ميتر وحواليه كونتاكت ما خدوش لو فاين بيقولك تاخو ايه؟ قالك في خلال 5 ايام من الاكتو ده ايه؟ فانت تعمل ايه؟ نفسه هل في تريتمنت للنيفر؟ لا مفيش علاج لو واحد كان ميتر بياخده مش انتي ميتر تمام اومال تيجي دلوقتي حالات معينه قال لك الولد ده محتاج نيوتريشن كويس طب ابكت محتاج فيتامين ايه كيلو فيتامين ايه تمام الولد ده غير حت العين والبق وكلام كده بتاخد حاجه اسمها ماوس كده حاجه اسمها كايت وكيت لابيت مثلا نظاره شمس ولا حاجه عشان الكوكوب كوبيا اللي بتخطر او النفرتام والكلام ده مفهوم يا جماعه اقرا العين ممكن يدي انت بتدي ايه في الحاله بتاعه ايه طب ومس الحاجات الخطيره بتاعه الحاله فما لو كانت مين؟ معنا قداشت في مين بأموني على طولة ديديها في انتي بايت كلامهم؟ تالي ميتر مش صعبة الحاجات اللي همورد في ميتر كده ما معايا ماكي لو باتي الراشي الورجانيز بايت كمان؟ الحاجة ثانية لنها تنبردروبة في عثمة مميزة فيها تطفل كونتش في بايت هاي الراشي متاعي ارتبطه ازاي بالفيفر راجع خامل يعني على راجع خامل تمام الرجل ده هو بينشف في 6 ايام وبعدين بيختفي الانفلاميشن تمام لو قلتلك بوكل فيت دي الحاجه الباكونوميك الانفجيشن مش مشكله الفينشر دايناميك مش مشكله الكومبليكيشن الحاجات المهمه قوي كل الايقو موجوده تقريبا تبعني فيتامين اي ديفيشن وعندي شيره تاجس بتاع اكيد الثيروجين فانكي كنت تريد أن تنبيش فيه حاجة في كل مواني يجري أن أستمي بالعين شوية أفضل معه شوية Antibiotic, Fibration, Negration وكذا ماشي؟ إذا هذا النيدل؟ عندنا بعد كده الجيرمال الجيرمال نيدل كل حاجة تقريباً عن الجيرمال نيدل بس الحاجة الثانية لأننا نخدها في الضغطين شوية ما هي الكمبيكيشن بتاعت الجيرمال نيدل؟ هل فيه ممكن في فضائل؟ وارد في فضائل لكن هناك حاجة شويه هنا في الجيرمال الجمعه ميده حاج مكمل برضه دي اي تي واي بي واي بي وحاجه برضه بس هنا بتعمل شويه ارترايت بالذات في دي تمام لو حصل روبيلا القطب فين بيبقى مصاحب الثلاثه بتاعها حاجه دي بتعمل ارترايت لكن في الروبيلا ممكن كمان يبقى فيه ايه ارترايت ايه بقى المشكله الاساسيه في الروبيلا هي الكونجنرال روبيلا تم يعني اهم كومبليكيشن يعني انت لو ما كتبتهاش في الروبيلا يبقى تقريبا نص الدرجة عادة. لأن الروبيلا أهم حاجة عندنا في الأطفال هي التنجينتل روبيلا يعني بقى تنجينتل روبيلا. يعني فين؟ أمه هي حامس اتعرضت او حصلها لكوشة بلدفر عنده روبيلا او شخص عنده روبيلا تمام؟ لو هي قبل كده كانت روبيلا طلبت. يعني شخص الله حاجة. يعني هي لو اطلبت شخص عند روبيلا او كده. نحن ان روبيلا تي كتابت صولة ديين. فنفيش بيع في لكن المشكلة ان انا كنش جالة ق الخضورة هي انها تتعارض في, أو أو في اول ثلاث شهور وبسقط تتعارض منral座 شهور اللي ل Keyboardang أو اللي لقبهم سلاك فلا beaver لام تعارض مبلغ لابن وبسٍك تكون منا يتعارض في اول تلاث شهور ولي في عند اللي يقبض ان mmm التطبيل المعرض ان يحفي لبشك معرض ان يحُطلوا بالكامل معرض ان يحصلوا بخلُش AB معرض ان يحصلوا, يحصلوا بخلٍس 4 ممكن يحفلوا يعني ممكن الامه تتعرض للربيل في اول 3 شهور بيحصل لها هي الربيله وكل حاجة ومع ذلك الطفل من ايه؟ ناقصه مش خالص كانت ويدر اكونوم ويدر ابورشن ويدر فيلر وايه الفرق بين الابورشن, الابورشن والفلر الابورشن ده بيكون الطفل قبل 28 اسبوع ولا ثاني قبل 28 اسبوع لكن لو اتولد بعد 28 اسبوع هيبقى ايه؟ فلر خلاص دي حاجه الحاجه الثانيه ان احنا عندنا من ضمن الحاجات بتاعت الكونجنيت الربيله الطفل ممكن يبقى انترايتراينز ريتاردشن يعني انترايتراينز ريتاردشن يعني في بيكونوا على بعض كده بيبقى واز له ايه فريق معايا انترايتراينز ريتاردشن ايه كمان ابدا اسمع حاجه ما تكوني ولا دماغك عشانك ساعات فكرك الساعه 2:00 يبقى ده اي طب انزل على كير تنزل نيورا غير النوت ديت يعني ايه كمان اه. انزل بعد كده على الشيت والهارد الشيت والهارد ده فيه حاجه اه اللي احنا فيه انتشن نيونوناي اقوله عايز نيونوناي طب والهارد ده بقى هنا الهارد كونجنتال هارد بي دي ايه و بي بي و فالمونا يستنون. ولي نسترش معالي تمام؟ بي ايه و فالمونا يستنون تقول انا من اين؟ و ايه كمام؟ لو يطلنا الالدليبر والاستريم يحتضون هبابه ايه؟ هباب شخص. هباب شخص. تمام؟ ايه كمام؟ يطلق دام على المنزرة بعد ايه؟ لايه بان؟ ممكن يحتضوا باقي. يحتضوا باقي. عدوا بي. اذا في بولك انترا جراند روث ترادجيشن الترادجيشن مايكرو ديتلي بتاثر على الكولوم اوت مايكرو في الترينوريننج جو ودي تاك مشاكل في البوكس مش مشكله ثم اخيرا على لون جرام بعدين تعيق شويه ممكن يحصل له دايركت طيب هو ده ايه بالصحه يشخصه ازاي بالكلينيكال كده وانك تسحبه لما طيب دي يعني ممكن كل روم كان عندها اي جي ام طلعت للبي عندي يعني انا عند لو جاي فحص مش منه عين وهو مولود على الكام شهر وايه الاي جي ام طلعت تكون مره منين من المنبع على البي بتاعه لكن انا لو لقيت الطفل عنده الاعراض دي وحاطط الايه الاي جي ام هو الطفل كان عنده الايه روبيلا تيجي كونفيجن روبيلا كون ماشي هو ملوش علاقه والروبيلا ملهاش ملهاش تريك انت كنت باخد تريك الكومبليكيشن دي برضه تشخيصها عقبالك جالك التحصي ارهبله وبقالك من دول روبيلا على بعضك انا شخص جاله روبيلا ازاي اولا اهم حاجه في الروبيلا انك تعمل ايجليشن بين فين مش مهم انك تعملها ايجليشن على اي شخص تاني يعني هو محقق حتى كيلي كيلي ان هي جاله روبيلا قبل ما تدخل في التايمنج الكبير يبقى تمام لو جاله روبيلا يبقى كويس ان طب روبينت عامل حاجه لو حد جه له روبينت مفيش انتوا مادين لو جيبك لي حاجه اللي ديفر بتاع نيترشن هايدريشن طيب لو في لو ادكت شويه انرجيتي او كده لكن الشرط ده لكن الشرط ده اللي جالي روبين ده ما بيقعدش يطلب واوبن كوني حد فبترطط طب تاني يعني لو قوم جيتك تقول لك ده في عندنا في في حد عنده ورقه الاعمال التتر اللي انتي هو بتاعته لو التتر بتاع الانتي بودي موجود وهي بتخد من يوم الاثنين طافيه اللي عندي بقى التتر غالبا مش هنعملها عشان هنعمل حاجه ثانيه لكن افرض لا ايه التتر ده انا او لقيته عادي قوي يبقى الام دي ممكن تكون ايه؟ مصابه تعمل لها ايه بقى؟ تعمل لها ايه؟ اولا لو كانت اول 3 شهور وتبين ان التتر ده عالي قوي ممكن بنعمل لها دي كده انت بتعمل ايه ابورشن لو برو ان المرض بجلوبيلا في اول 3 شهور رود ازاي انك عملت ايتريشن للفيروس نفسه او انك لقيت لي فيتري اكتر من في دول غالبا والدكاتره بيعملوا ايه بيعملوا ابورشن واضح الكلام طيب هو بتاع الجوبيلا بيتعمل ازاي التكتي بتاع الجوبيلا بتاخد انت ال ان ام ايه او ار بياخد حاجه اسمها بوستر ذلك في فترة عادة المصورة في كده نقوم على كل الهنة السلسة الجامعة ويضو ايه ايه بوستر دولت دول دول بوستر دولت للروبيلة ممي؟ استخد أبل شايت أو بفترة للشايت صامة مش وعند إذا كنت عايزة يقول يا جماعة الريزل دول لما يجب انتكلم عن الامنائزاشن هنقول ان دولت يوقفر من الاتينويتد باستين يعني ايه الماتينويتد باستين هنالك مينفعش يبتاخده والعيان انيوم كوبر يعني كونتر انديكيشن ان انت في ليبل اليوي بتاخيه لان ام ار لبنتيوي يعني بنقول في البي تي جي بتاع اليوي ودي بتاخدوا اي ممنوع انها تاخد لمريض مثلا بياخد الستيرويد ممنوع انها تاخد لمريض يكون بياخد بيكون عنده الغديه ولا يكون اي نيور دي فيتامين ايه 12 ماشي كمان في حاجه مجموعه ممنوع ان الام طبعا تاخد دافين واي حاجه في البي ما يكفيش ويحمل بعد محادث الباكسين ده وفي خلال 3 شهور في خلال 3 شهور <تصفيق> اللي بعد أطاق واضح اللي ده بالنسبة للروبيلا ريشالد اللي نصنع الروبيلا هو أضر قوز سكو فيبر ومكري ومكري ومكري ريش وعلى مستوى الكونجينة أضر قوز سكو فيبر ومكري ومكري ومكري اللي هي ده تورشي برسل مكري نشكة ده بالنسبة للروبيلا هنقف بعد كده نشتغيها الماضي فولا نتخل الماضي المم ممكن تعمل ايه يا باشا؟ لا المم ما تعملش حاجه تمام؟ اما المم تعمل ايه؟ ادميشنز في الساليفريت ات اتذكرت الادميشن فين؟ احنا قلنا ان في البيدي بييريو دوبل بتاع الباروبايت بتاعه بتاع المم فيبقى معدل انت يهمس ودي تعني ايه؟ طب او نقدر نقول حجم النزول ده ايه؟ ايه موافقات الكلام ده هتكون برودروم ما ولا مفيش اه في برودروم برودروم ايه فيبر وفي بقى هيدج ماليدنا في behind the ايه او بين في كده تاني يبقى فيبر هيدج ماليدنا المركبه في حاجتين مميزين في البرودروم يعني تعالى يبقى behind ال ايه ده ايه فبعدها بتحصل ما بين المنزجم تمام؟ وما بين اللي بيولو الزئير وبيرفع اللي بيولو الزئير دي حاجة كرة ثلاثة وحرارة لما يجيب السفل يمتح بوكا يعمل الثلم ايه كمان؟ لما يجي يمضح او ان يجي يدوق مثلا ويشرب حاجة ساور تيت. ساور, تيت. ساور تيت يعني حاجات مثلا لامون جوز حاجة. حاجة حمضية شوية بتعمل برضو السفل يجب تاخد لها تعمل فيتسح تسح تسح على بالمالكالان ده بيت اصدار ولو بطيط من دوا على الدرس بتاعيك وبتلقاءة ساعة ساعة تلاقيه ايه بتاع الدرس بتاع الدرس البروكي تس هالي البروكي هي اللي ببتبعي الارشف لا مش البروكي الزلت ممكن كمان استطاع مان ديبلر او استنطق ايه حين. ممكن استطاع مان ديبلر لو أفتها مش لدي من البروكي بما عادت مبين اين مع بعض ساعة ممكن ي فتلاقي العيان ده عنده إديمة ساعات بالإمناك وإديمة ساعات فوق الشيس المناخ النتيجة للإمتادة إيه؟ لو ننظر الإديمة بالإمتادة عمل لك إديمة في إمناك أول أبر فار 15 واضح الكلام إلى دين إذا فار 15 مهضوبات ما إيه؟ إنها ثلاثة أربع عم سنتيجة أربع يوم أو حاجة, حاجة ترفع اللي تجوله بالإمتاد فوق والإمتاد حاجة تانية إنها بالمهلم نتيجة ترحك البوك موسيكيشن هاو م ايه هو ايه كمان ممكن يبقى معطى ممكن يبقى معايا عندنا اللي انك او الاخر برضه ايه فاضل طيب لو اتكلمت واحد انتجريشن نفس الكلام فايراليزيشن تيرم دي, دي في كوبينيا والريت تييب وايه سايكل دي حاجه ثانيه او حاجه هنقول انها مميزه شويه انها في كومبليكيشن نقدر احنا ثاني يا طيب احنا قلنا ان في, في ايه في والاتشيرفه الجديده الكونجينتيا لكن ايه المميز فيها بالمام؟ المميز في المام الكومبليكيشن اولا مينجاي ده هيكون مينجاي هو ده الاشهر زائد بتعمل في الجونه اوركرايت و اوربي الاركرايت بتكون فيتامين ثريلك على الريك لكن الاوركرايت لا هقول ده دلوقتي كومبليكيشن والحاجه المميزه هي البنكريات انا بجيب نزله البنكرياتايت دلوقتي لان البنكرياتايت بتعمل كتير من الامراض بتعالي البنكرياتايت عشان كده لو جاتلك حاله ده يعني مام ولاك في ابدومينال بي طوعه منه سيره ايه امراض لقيته عايب الالوان ده عنده ايه بنكرياتايت بقى التنجيد كده المستشفى وحال ماشي كده يبقى في اتجاه في التندرنت في الاكل بتحترم قولك ده كده الكرياتايت ناتج عن المطر في الحاله دي هتكره امينيه ايه؟ تيرامينيه ماشي الكلام؟ طيب الحاجه الثانيه ايه في المطر؟ البوكلومونيك في المطر مع المطر الديفينشر تاجمون؟ اي بتبقى بتبقى دي, التونس دي. التونس دي ممكن تبقى لكن الباروتايت او ماكنا نيتر حتى البلانتيشن بتبقى باليونت بود ما بيبقاش ليها علاقه على طول ده في البريشر بايو بتاع الثقره دي الثقره بتدينا لما ندوس على الضغط كده بتاعيها بقى يعني تطور في بيبقى فيها ايه في تكره في ليها ديتريتشر رايجورد شويه مختلف يبقى ديتريتشر بتكون فيها نيوز فيبر و دراش بتاع شيفا نيوز فيبر و دراش و تورش انفيكشن طب بتاع المام the most important as common complication the most important and the most complication مين انا في الاكت في جرمانيا مين دي ار طب في مصر في مصر دي عادي وركايت في حاجات ثانيه فيه بقى مين البرايتس والبرايتس والكاردايتس والونايتس موجود لكن يبقى في كاركترستك بوتي دي من الجايد وركايت اوفر ايدس بانكرياس نفس الكلام البنكرياس بتيجي الجاستريك او اديبوكتيجات فيتين ومعاه كثيره ميه ليه طيب احنا كنا قلنا في الروبيلو لو الام هعملت في اول 3 شهور الروبلا انفكشن هتضطر يجيني كونجنيتا ايه انا هل لو ام حامل وجاها في اول 3 شهور مامه ابنها يطلع حاجه اه ممكن بيجيله حاجه اسمها الكارديال فايبرو الى التضد ايه كلمه غريبه دي الكارديال فايبرو الى التضد لاحد اسباب الهارت فيلر للطفل اول ما يتولد هي كده حاجه كده شبه الكارديايو بس كده في فايبرو في الحته بتاعت الممر يبقى لو الام هي حامل في اول 3 شهور حط لها ممر ممكن يجيله انبريو يعني يعني كونجينتا كمان هل في علاج للممر في بريفنشن بتاع الممر كمان اه بتاخد عن ايه زي ما قلنا منتظم طب علاج الممر ايه هل في حاجه بتداكل ذاتي ممر سبتيف لا ولا. عارف انك بتبقى انرجيتك عشان الباروبايتك الضغط بتعمله ايدريشن امتى آي بتعمله ايدريشن بعد العمه بتقول انك لازم تعمل ايدريشن للضغط في خلال فتره الانجكتيفيتي دي ده طب النونتك المياه او البروتين جلوبين يبقى جده فقوم يا شباب طب لو الضغط جالي فانك تايب ياخد انرجيتك ياخد ممكن انتفايريتك معاها طب لو الضغط جالي بيدو انرجيك برقم 6 بيدو ثيروجين يعني لوكال انرجيك الاوربيت التوافقله ده في, في الادب تعمل ترين لكن الاوربيت ما تمشيش ترين ده تحكم الديوليكا او بيبقى تحكم الكبسول بتاعتها بنكتب ستريك او تبقى فان شويه ترين النين لكن بتبقى قلوي الكلام ده مهم عشان الان ماشي كده ما بيش عندنا في الموقف حاجة تانية اخر حاجة عندنا هي الشيكين الشيكين بوكس طبعا كلوكو عاربين الشيكين بوكس هو دي الجدر الشيكين بوكس اللي هو كعلمين هو الباريك ديلا بايك الانكبيشة بيليت اتبعين كامل ثلاثة الفترة العدوى اليوم قد وتابع تيام والاحسر ما تقولش تابع تيام لحظ مالذيكي احنا قولنا اول جنين روين لو جنين تنين ما دا كده كده لكن الماب مفيش فيها رايش والتشيكن الرايش مبطله <تصفيق> بنت كده بنت كده يعني ده يبقى بيقول ولكن جواها فلود لو الفلود اللي جوه ده بقى فاض تبقى فاضي فلود طيب ايه المعلومات المهمه عن التشيكن هل التشيكن بروفيت ليه في طول اه التشيكن بوك لما تيجي تشطب بيعمل ايه ان طول ممكن ان الاورجانزم يدخل الجد ويبقى دورمان بيحصلوري ريكتيفيشن بعد كده في حاجة اسمها هيرب الايه ايه دوره الدكتور ده حاجه الدكتور ده ريكتيفيشن الفيريدا ريكتيفيشن اللي تشيكون بوكس انفيكشن مفهوم يا جماعه الرياكتيفيشن ده بيحصل مش محدده معينه ولكن في في الفيريدا اللي الدكتور الري دي حاجه اسمها درماتوماس دي التريفي دي بقى في الكومبليكيشن حاجه ثاني انتي برودروما بعد الفيبر بتاعه ديو الريش بيبر امتى؟ نبدا ما بتاخد 4 يومين من يوم من البيبر يظهر دي حاجه كتير من البيبر في ايه كمان؟ ان الريش بتاعنا هو فكيو بيدفع فكيو ريدو بيو كده الفكيو دي كده مايه بعد كده البيج دي في التراكشر واحط مكانها او ك ولكن بعد تقريبا يومين الجسم كله بيبقى منتشر بيه مين؟ بيبقى منتشر بيه كله بيبقى مبس شويه مفتوح شويه بنت فتره كده احنا في الثاني الراش بتاع التشيكن بوك بلي وايه؟ بلي وواحد ليه يعني مال يعني دي كده صوره الحاجه الثانيه انه التين بيتا يعني بيجي اكتر من الاول ما الترن وكل ما اتجهت للاطراف ايه؟ ال ال بدرجتهم هم بيقولوا السول والهام تمام موفي موفي يبقى اسمه ما هي حاجه في التشيكن بوك يعني حاجه البودنومونيك في التشيكن بوك ان بايه مفيش تشيكن بوك من ما تطب يهمش عشان كده هنشوف في التريتمنت ان احنا لازم ندي انتي الكرات ان احنا لازم ندي انتي ايه سيريوغرام البودنومونيك يبقى احنا نقول اذا تاني يبقى احنا بنقول الراش بتاعنا يتغير بايه بتاع على فكره هو كمان بيحصل في الطرق يعني ايه بيحصل في يبقى لو جالك صوره في امتحان والصوره دي في موجود ملي على الكرن والريشه دي ادى منها بيولك والدا منها دي ودينا مكان منطقه بيورش دي حاجه هتمشي مع تشيك بزات بوكس بزات لو قال ان الريشه ظهر في ثاني يوم من الايه من ذويبا ايه الكومبليكيشن بتاع التشيكن بوكس الكومبليكيشن بتاع هي بكتيريا اللي مش اكثر فايروس لاربع هو التشيكن لا بوكس مع التشيكن بوكس الا لو في تكن ريبكتيريا من الانتيجيشن لو عملت له صوره دم ولقيت صوره الدم فيها هيرميه وهي كيتوت اجد حاجه ثاني انك لو ضغطت على قالازيت قالازيت كده لقيته ابيض اوصفر يبقى في فيه باكتيول يبقى ده برده محتاج ايه يبقى ده برده محتاج انت بقى ايه كمان هل التشيك بوكس ده فيتال اه ممكن يكون فيتال باليون كومبرومايه ليه بقى لان انت عارف يحفظ راحتين يحفظ حاجه اسمها جي اي اللي كانت بنسميها هيموراجيك بايتل متثقل هيموراجيك بايتل وبكمل بيركرا كده موجوده في الكيم عايزه تنام معانا ولا اسمها يعني بيرفركمينات كلمه بيرفركمينات دي الداله ايه بقى كلمه بولمنات يعني بولمنات جو مع حالات ال عن التبيريم ليه لان كلمه دي يعني يعني ترومبو الجليدر بتاعك اللي في ده بقى احتلال ترومبو حتت من الستين اللي بص على الصف كده مستيش فيد الكيلسور بديو الثلاثة لاثلاثة ايه؟ ثلاثة الحاجة دا يتحرك وطبعا دي لما يتجيب بعد كده بسكيل لو العين مماش بيديد اعني انتبير بالسجار انتبير بالسكارب بالكده مظهر إذا نترك برقب المينات ما هي إلا راش هموناشي الراش راش. ناسك عن البيع ناسك عن البيع بيديع تجاج ناس من سيديك ناسكش يعني هو مش حكري على الشكل يعني في حالات كتير لما بيكون معاها دي اي بي في ريكشن بيحصل لها في ممكن تحصل هنا في تشينج بوكس عادي وممكن تحصل في ميز الذو ممكن تحصل مثلا في حالات البينجكتد نيتجوك فيني يعني مش حكر على التشينج بوكس فقوم يا جماعه يبقى ايه العيان ده عرضه للتاكن دي في باكتيريا عرضه للدب لو هي العيان ده كمان عنده ممكن وعنده بروموسايتيني او عنده دي اي بي وفيربرا فالمنه العيان ممكن يجيله نيموني من ناحيه البريدت بدات لو في يجي حاجه فيتلا تمام ادره رمحي دي الحالات مين ممكن برده تبقى تحصل منها ديت الام اللي حامل في اول 3 شهور لو تعرضت للتشيكن بوك هل طفلا ممكن يجيله حاجه اه ممكن الطفل برده دي يحصل له مايكروستالما مايكروكيفرينتيرميت ايربيرديشن يعني ممكن يجيله برده كونجنتال ايه انوميا مش مسموح ان الام تعرضه وانت لا تشوف ولا روبيلا ولا تشيك موك جدا كتير دميت انت قوي مكتوب حاجه عنها قوي لكن الثلاثه دول دي كونتينير روبيلا في برو دي اندوكاريا فايرو هي كلها دي برضو تعرض يا عمي حاجه كونشين زي انت ريكومنديشن مايكرو كيتر المايكرو الثانيه مثلا طيب التشيك موك الباثوجينوميك في, في الروبيلا اللي البارتايت الباتومونيك في التشيك بوك بيريوتا <تصفيق> وايه الراش كاركترستريك اللي يمارك وفي احنا قلنا بارتايت وكمان بيتري ايه كان بيتري بي. ال انفيليشن اللي بنعملها بتدي بي تي عشان نتكد البكتيريا ديتكشن لكن انك بتدور على الانتي بودي قلت لك كمان انك بتعمل فايرال ايزوليشن ممكن تمام العيال بقى ديت عامل قطعه عنده تشيك بوكس هو عبر الكود اسك ادي له ديتيك ريش ايه بقى اللي ممكن يعمل ديتيك ريش اكتبها ممكن يعمل ممكن يعمل ديتيك ثلاثه ادي ثانيه كتابي كمان الامبايب ولا نفس الكلام ممكن يعمل احيانا في حاجه اسمها هاند اند بوت ها كوت ماوت دي ممكن تقول عليها فيتامين طلعت هات بودا ماوت دي برده تعالج حاله شيكن بوكس ترى انا قولت ايه اللي تعالج اي حاله شيكن بوكس هل شيكن بوكس دي بريمنشن وكتريت قلنا ال ام ام ار فيهم باكتير والثلاثه اللي في اكتينويت والثلاثه بيتاخدوا لوحدهم مع الام ام على ست سنه السنة. ولو عايز تنكي باكتر يدينيون يعني؟ منينه جلوب؟ طيب للشيكون بوكس, بك. بوكس. هل الشيكون بوكس هو باكتين؟ اه، له باكتين في باكتين للشيكون بوكس، ولا أكيد؟ هل الشيكون بوكس يتكون باكتين؟ لا، هو مش كومباكت، هو يتاكد عادي يعني في العيالات عادي يتاكد من سن الثنة؟ السن مددى 12 سنة في البجرة تتخجع في الثنة، يجب تمام؟ فاحنا ممكن وبعد كده تشيك النقطه لما بتتاخد بره ما بتتشالش منه بوستر دوز بتتاخد بره طب افرض الطفل جالك واللي حواليه دول ما جايبهمش تشيك قبل كده ولا خدوا تطعيم نعمل ايه لو ممكن اديهم في ده برضه الاكسبوجر باربع خمس ايام بيديهم الامينو ايه النيو جلوجين طب اصلا الطفل كان تشيك المجتمع ليه اولا ايه اللاين بريمنج للتشيك بوستر انت داي حاجات دوكال اسمعوا على تمام؟ اي سوزن اجن هدي واحد اتنين غير الكلمائي ممكن كمان اتنين ثمان ثمان اتنين ثمان اتنين هل العيان ده يفقدر لما يستمع ماشي انا ادوث انه ما اي اي اتنين لاحطاقش جارك على, على البيتك على فكرة لاقيه البيتكال دي ستتطل هنا ازاي كل الابطال بوثانا كتول بياريكو بايت او نهيش دي موضف الانس أي context مع the يعني أي context مع البيض الكلام ممكن يكثر منها والـ chicken هو chicken books هو والـ needs الثالث كفة من الـ percutta يعتبر من الـ high contagious يعني high contagious تاني الـ needs والـ chicken books والـ percutta الثالثة الغراء في المنع يعتبر من الـ high contagious contagious الـ infective تتعرفه تصل الـ يعني لو كي شخص جامل نقطات وبالتالي العدوى بكده نسبة الخطه توصل من فين لكام 100% واضح الكلام طيب العيان ده تعدي ازاي العيان ده عشان لو حقنه بكثير الانتيشن ياخد هات -E. ما حقنوش تكثير الانتيشن ده غلط كده كده عليكم النهارده حطينا كعينه في شراب تبقى يوم العيان حد الانترنت بتاع 2 لان شكرا على التغطية